للإمام الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله فيك هذا الدرس عنوانه الحق واحد عنوان هذا الدرس الحق واحد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة عشرة أن قوله عليه السلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين هذه بارك الله فيكم الأدلة على أن الحق واحد وأن الشريعة لاختلاف فيها الدليل الأول ما سبق ذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبق الكلام عليه وهو الحديث الافتراء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة فهذه الواحدة هم الذين على الحق ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه وأصحابي فدل على أن من كان على الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهل الحق والحق في ذلك واحد هذا الدليل الأول الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف هو قول الله تعالى ولو في وصف الشريعة المباركة التي اجتملت على الأصول والفرع قال الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذا نفى نفي للاختلاف عن هذه الشريعة فهي على أمر واحد وما جاء فيها هو الحق الدليل الثالث فيأتي ذكر المصنف لأدلة كثيرة لكن أذكركم أيضا بما مضى في درس المحكمات في قول الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ومعنى أحكمت أنها بنيت على الإحكام والإحكام الإتقان وضده الاضطراب والاختلاف أثبت الله عز وجل لكتابه الاحكام ونفى عنه الاضطراب والاختلاف ولو وقع الاختلاف فيه لما صح هذا الوصف فهو كتاب محكم بشهادة الله سبحانه وتعالى لكتابه وهو خير الشاهدين فالشريعة جاءت على قول محكم لا اختلاف فيها فهذا فهذه ثلاثة أدلة على هذه المسألة يقرأ بارك الله لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تمام الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا رد التنازع إلى الشريعة إذا رد التنازع التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة إيه نعم شاطب يريد ريداً استدل فلك أن تجعل هذا الدليل الدليل الرابع الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام من الله واحده الدليل الثاني لو كان من عند غير الله لو فيه اختلافاً كثيراً الدليل الثالث ألف لا امرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الدليل الرابع قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله استدل الشاطبي بهذه الآية إلى أن رد التنازع على الشريعة معناه رفع الخلاف ومعناه أن الحق واحد ولو رد الناس إلى شريعة مختلفة وإلى أقوال مختلفة لم يرتفع النزاع وإذا لم يرتفع النزاع بينهم لا يصدق المعنى الذي في الآية. والآية صادق معناها ومن أصدق من الله قيل إذا رد الناس التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صادقين مخلصين عالمين على بصيرة رفع النزاع ولا يرفع النزاع إلا لأن الحق فيها واحد بين ولو كان الأمر فيها مختلف لم يكن لرد النزاع إليها فائدة واضح الدليل هذا أو لا فرد النزاع هنا يقتضي أنهم يردون إلى شيء بين واضح فيرتفع النزاع فيما بينهم. ولهذا قال الإمام الشاطبي هنا: ولو كانت الشريعة تقتضي الخلاف، لم يكن في الرد إليها فائدة. يعني لو كانت الشريعة بطبيعتها والأحكام الشرعية هي بطبيعتها مختلفة، والحق فيها ليس واحد وليس بين. لم ارتفع النزاع بين الناس فلا يصدق معنى الآية ومعنى الآية لا ريب أنه يصدق لأنه كلام الله ومن أصدق من الله حديث هذا الدليل الرابع وسيكمل الشاطبي الاستدلال بهذه الآية يكمل بارك الله فيك. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم فالرد فيها لا يكون إلا إلى أمر واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا أي نعم في شيء هنا عموم إن النكره في سياق الشرط صيغة من صيغ العموم فالآية هنا تأمر أهل الإسلام بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى السنة إلى الرسول الرد إلى سنةه عليه الصلاة والسلام والرد هنا مأمور به في كل شيء في كل شيء صغر أو كبر في مسائل العقائد أو الأحكام في مسائل الغيب أو في أي أمر من المستجدات التي تستجد للناس في شيء نكرة يا عم كل شيء، فوجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يرد كل أمر إلى الله ورسوله ليتعرف على حكم الله. فهذا الرد كما قال الشاطبي هنا، كما هو كلام أهل العلم. هذا الرد لا يكون له فائدة إلا إذا كان إلى أمر واحد، وأن يكون إلى أمر واحد هو الحق وإلا فما فائدة الرد وما فائدة التحاكم فالتحاكم هنا إلى أمر واحد والرد إلى أمر واحد فلو لم نقل إن الحق واحد وقلنا إن الحق تختلف طرقه وتتعدد مشاربه وكل شيء يمكن أن يسمى حقا فما فائدة الرد إلى الكتاب والسنة الرد إلى الكتاب والسنة رد لأمر واحد هو الحق فلا يسع أن يكون أهل الحق في رقى. يشير الشاطبي هنا إلى مذهب نشأ في البشرية يعارض هذا الذي ذكره هنا رحمه الله واستدل عليه بهذه الأدلة وهناك أدلة أخرى أيضاً تنضاف إلى هذه الأدلة ومنحرر هذه الأدلة وحفظها وعرف مع معانيها. استبان له الأمر أما المذهب الفاسد الذي اتخذه أهل الأديان واتبعهم عليه بعض أهل الإسلام شبهة هو أن الطرق إلى الله متعددة فكل طريق يوصل إلى الله وهذا المذهب أصله عند المشركين ومنهم من يرى أن عبادة الأصنام توصل إلى الله ولا ينكر عبادة الكواكب فعبادة الكواكب توصل إلى الله ولا ينكر عبادة الأموات فعبادة الأموات توصل إلى الله ولا ينكر عبادة الملائكة فعبادة الملائكة توصل إلى الله وهكذا تفرق المشركون فكل منهم يرى أن كل طريق يوصل إلى الله واليهود يرون أن طرقهم على اختلافها توصل إلى الله والنصارى يرون أن طرقهم على اختلافها توصل إلى الله هذا هو أصل هذا المذهب في البشرية ومعنى ذلك أن الحق يتعدد أن الحق يتعدد وأن طرقه تتعدد وأنها كلها موصلة إلى الله ثم نقل المذهب هذا إلى أهل الإسلام عن, طرق عن طريق الصوفية الغلاه، فجعلوا كل طريقة توصل إلى الله هذا هو أصل هذا المذهب ثم شاع هذا المذهب لأنه طريق لنشر الشبهات والشهوات فكل هذه الطرق المحرمة الظاله بزعمهم المخالفة للحق إما أن تكون المخالفة للإسلام جملة وتفصيلا كأديان اليهود والنصارى وغيرها من الملل يقولون أنها طرق متعددة توصل إلى الله وإما أن تكون طرق في داخل الإسلام تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يزعمون أيضا أنها توصل إلى الله فأصبح عندهم الحق يتعدد الشاطب هنا يقول كما ظهرت هذه الأدلة وغيرها وكما هو الحق بين أن الحق واحد لا يتعدد يقرأ الدليل الذي بعده <تصفيق> وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو نص فيما نحن فيه فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة لاحظ هنا كلم الشقال وهذا نص فيما نحن فيه أي أن الحق واحد والصراط الذي هو الحق واحد وما يخالف مما سبقت الإشارة إليه هو الباطل لا نسميه حقا ولا نسميه سبلا تؤدي إلى الله بل هي باطلة فالآية نص في ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي إن هذا صراطي صراط واحد فاتبعوه وهو الذي عناه الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشمل جميع الطرق الموجودة في الأرض المخالفة للإسلام والمخالفة لهذه الشريعة والمخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والدليل على ذلك أن هذه الآية المحكمة في صورة الفاتحة فيها إعجاز من حيث المعنى أيضا واللفظ بحيث تدخل جميع الطرق المخالفة ووجه دخولها أن الناس في الأرض لا يخلو أمرهم لا يخلو أمرهم إما أن يخالفوا الحق بعلم أو بجهل فإن كانوا بعلم فهو من جنس مخالفة اليهود فإن اليهود عندهم كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكنهم حرفوا وبدلوا وكتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأيديهم وكتموا تحريم جلد الرجم الزاني بأيديهم وبدلوا واستحلوا الربا وهذا الحق فيه واحد الحق في هذه المسائل فسائل المسائل المحكمات الحق فيها واحد فمن شابههم في ذلك أي معه علم فتركه وأعرض عنه وبدل وغير وهو على علم ففعله وانحرافه من جنس انحراف اليهود ولهذا كان كانت أقرب الطوائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود طوائف كثيرة منها المنافقون فإنهم قد علموا الحق ولكنهم شابهوا اليهود في تركه بعد علمه الصنف الثاني من خالف الحق بسبب الجهل. فهؤلاء مخالفتهم من جنس مخالفه النصارى لأن النصارى معهم عمل على ضلاله وليس عندهم علم صحيح فجميع الطرق الضالة التي تصنعها البشرية إلى يوم القيامة كلها داخلة في طريق مغضوب عليهم أو الضالين فالآية هنا تدل على أن الصراط واحد وهذا معنى أن الحق واحد كم دليل معنا الآن؟ خمسة أدلة هذه المسألة لها أهمية بالغة في جميع العصور الإسلامية فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض المشركون له هذه الشبه التي تعرض الآن في القنوات لذلك يجب على العلماء طلبة العلم أن ينبهوا الناس لما ينتشر من الجهل واللعب بأحكام الشريعة في القنوات وغيرها بعض القنوات مثلا يحاولون أن يفهموا الناس أن كل طريق يوصلوا إلى الله وأن الذي يقول أن الحق واحد أو أنه لابد عليه من دليل من الكتاب والسنة واضح بي أو أن هناك أصول المحكمات وثوابت للأمة أن هؤلاء متشددون لأن المتغيرات المعاصرة يظنون أنها قضت على هذه الثوابت ثم لبسوا هذا الانحراف بشبه وهو أن الحق يتعدد لماذا تفرض أنت أن الحق معك؟ لماذا لا يكون مع غيرك؟ فنقول قد يكون الحق معك وقد يكون مع غيرك لكن هذا كلام عام لكن نجزم بأن الحق واحد مع واحد من الطرفين أولى به من اتبع الكتاب والسنة ومن كان عنده دليل صحيح على ذلك أما أن يتكلم تتكلم هذه الجهة وتتكلم هذه الجهة وتتكلم تلك الجهة ويتكلم هذا العالم ويتكلم ذلك العالم ويتكلم الناس يمينا وشمالا ويتحدث المتحدثون على كثرتهم فيختلفون وتضطرب أقوالهم وتتناقض ويضرب بعضها بعضا في اتجاه المعافس وكل ذلك حق هذا أمر لا يمكن أن تقبله الشريعة بل هو عبث بالحق وعبث بالهدى فعبث من الرشد ويترتب على ذلك أيها الأخوة وهذا الشريط لكم وأنتم تسمعونه في هذا المسجد ولكل من يسمعه يترتب على ذلك تحويل الإسلام وجهة نظر وهذه مسألة خطيرة هذه مسألة خطيرة لأن الإسلام دين الله والشريعة القرآن وكلام الله لا اختلاف فيه والسنة معصومة لأن رسولها النبي عليه الصلاة والسلام معصوم والحق محفوظ في هذه الأمة فإذا كان هذا كله ليست بالطرق التي يعرف بها الحق فكيف يعرف الحق ودعوى أن الناس إذا اختلفوا وتكلم الناس في الإسلام أن كل كلام يمكن أن يكون صحيحا هذه فتنة هذا ظلم وبغي فمن المحكمات كما سبق معكم تحريم الشرك فلا يمكن أن يكون إباحة الشرك حق لا يمكن لا يمكن أن يكون إباحة الخرافة حق ونفي الخرافة حق هذا باطل وظلم وكذب على الله لا يمكن أن يكون القتل جريمة مرة ومرة ليس بجريمة القتل العمد العدوان لا يمكن أن يكون هذا. لا يمكن أن يكون الربا مرة حراما وقائل يقول ليس بحرام وهذا قوله حق وهذا قوله حق هذا لعب بالشرايع وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تغيير لثوابت الأمة ويقاع للاضطراب والاختلاف بين الناس وضرب الناس بعضهم ببعض وزرع الأهواء والفتن لا نقول هذا في مثل هذه الأمور العامة الظاهرة بل حتى في الأمور الجزئية لا يمكن أن يكون السجود سجود السهو ركعتين، يقول به عالم وعالم آخر يقول ثلاثة ويكون هذا حق وهذا حق هذا كذب على الله رسولي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون الغيبة وأكل لحوم الناس بالباطل تكون محرمة وعند آخر يسدي محرم لا يمكن أن يستقيم ذلك لا يمكن أن تستقيم شرايع لا يمكن أن يثبت حق لا يمكن أن يثبت هدى في الأرض ولكن هذه المذاهب الفاسدة نشرت بين الكفار فتجدهم مشركون فتجدهم مشركين مختلفين متنازعين تضرب مذاهبهم في الغلو والكذب على الله ويضطربون ويختلفون ويتنازعون ومع ذلك يزعمون لأنفسهم كلهم عنهم في الجنة بهذه الطرق المختلفة المتعددة فنشأت هذه الشبهة وانتشرت بين المسلمين فتجد مثلا الطوائف سواء في القنوات أو في الانترنت مثلا وهذا كثير جدا تعرض الآراء المتناقضة المضطربة المختلفة ويحاول كثير من الناس أن يلبسوها بالاجتهاد وإذا كانت ناتجة بزعمة مع الاجتهاد فهي صحيحة وإذا كانت صحيحة فإن كل مشرب منها وكل قول منها وكل اتجاه حتى لو ضرب بعضها بعضا واختلفت مقاصدها كلها حق وليس أشد خطرا على ذلك من على الإسلام وعلى المسلمين وكيف يثبت للناس دين التوحيد حق الشرك باطل ما يمكن أن يكون سواء أركان الإسلام واجبة ما يمكن أن يكون الخيار فيها فيكون هذا حق وهذا حق تحلم الزنا تحريم الربا، تحريم الظلم، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الفواحش، لا ظهر منها وما قط، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ما سوى ذلك من تحريم العصبيات والقوميات والظلم والاعتداء، وسواء في أحكام الفروع أو في أحكام الأصول، الناس عندهم منهج يرجعون إليه، فإذا كان كل أحد يتكلم بما يريد ويكون قوله هو الحق، فما فائدة الرجوع للمنهج؟ لماذا قال الله عز وجل فإن في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول ما الفائدة في الرجوع إلى منهج ما دام أن كل متكلم يتكلم يحتمل أن يكون ما عنده هو الحق ولذلك من أخطر الأشياء التي شاعت في الناس أنه صار يتكلم في الدين من يعلم ومن لا يعلم ويتكلم في الدين المسلم والكافر حتى الكفار يتكلمون في الإسلام ويعلمون كيف نكون مسلمين يتكلمون يضعون قنوات يقولون نريد أن نفهم المسلمين كيف يكونوا مسلمين كيف حتى لا يكونوا مرهابيين فالكفار يتكلمون في الإسلام والمستشرقون يتحدثون عن الإسلام والفرق تتحدث عن الإسلام، والجهال يتحدثون عن الإسلام، والعلمانيين يتحدثون عن الإسلام. يقول قال الله وقال رسوله أو أو كل ذلك يكون حقا؟ يمكن يتصور الإنسان أن كل ذلك يكون هو الحق. لكن إذا قيل أن هناك منهج ثابت، فمعنى أنهم لا بد أن يرد يردوا إلى المنهج. ليس معقول أن يتكلم الكفار. في الإسلام ويرد إلى المنهج ليس من معقول وليس من معقول أن يتكلم غير متخصص في الشريعة ويرد إلى المنهج هم معقول لأنه لا يعرف المنهج لا يلتزم به فكيف يرد إليه لا يمكن أن يتكلم الفرق وستأتي بحوث في آخر الكتاب أن الفرق جهلت العربية يجهل لغة العرب فكيف يردون على الكتاب يأتي واحد يقول مثلا بجواز نكاح التسعة فلا يمكن أن يكون نكاح الأربع حق ونكاح التسع حق لا يمكن فيأتي يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنين مثنى وثلاث كم صارت خمسة ورباع تسع هذا كلام عاجب يفهمون اللغة علماء اللغة الذي نزل القرآن بلسانهم يقولون هذا معدون به يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين او ثلاثا ثلاثا او اربعا اربعا هذا معناها فاذا قيل هذا لا يتكلم في كتاب الله لأنه أعجمي لا يعرف اللغة فابلازم يكون عربي يمكن يكون عربي ولا يعرف اللغة ويمكن يكون أعجمي ويعرف اللغة درس اللغة لكن المقصود أنه أعجمي لم يدرس اللغة لم يعرفها فما يمكن أن يكون يتكلم في كتاب الله فكيف يتجرأ هذا الذي في العالم كله يتحدث عن الإسلام كيف يتجرؤون يلغون المنهج كيف يلغون المنهج يقول لك الحق يتعدد وكل إنسان ممكن أن يتكلم أو فرقة يمكن أن يكون كلامها هو الحق طيب ما في ضابط قاله ما في ضابط الحق يتعدد والطرق كلها موصولة إلى الله وعند النصارى الطرق كلها موصلة إلى الله وعند اليهود الطرق كلها موصلة إلى الله وغير ذلك طيب إذا وصلنا إلى هذه الدرجة ما الضابط ما هو الضابط الضابط أن يعود الناس إلى المنهج إذا عادنا الناس إلى المنهج إلى الكتاب والسنة صار ما كل حد يدخل على الكتاب والسنة إلا من يعلم الكتاب والسنة وهؤلاء لا يعلمونها فلا بد أن يتحدثوا فألغوا المنهج ألغوا الرجوع إليه كيف الغون الرجوع إليه يلغون الرجوع إليه يقول يمكن أن يكون كل كلام واحد منكم ولو اختلفتم أنتم كلكم الآن اللي في المسجد يمكن أن يكون حقا لذا كان يمكن أن يكون حقا هل في فائدة من الرجوع إلى المنهج؟ متى يرد الناس إلى التنازع؟ لماذا يردون الناس إلى الكتاب والسنة؟ حتى يعرفوا الحق فإذا كان ابتداء أن كل ما يقول هؤلاء بزعم الاجتهاد أو غيره أنه حق فلماذا يعودون إلى المنهج؟ ألغي المنهج أم لا ولهذا فتح الباب المستشرقون يتكلمون عن الإسلام الكفار حتى لما درسوا الإسلام الآن يمكن يجيك رئيس دوله يتكلم عن الإسلام المستشرق يقول درس الإسلام حتى نقول نحن لو درس الإسلام ينقصهم العلم العربية ينقصهم شرط العدالة شروط الاجتهاد كثيرة لكن وهذا الشريط أيضا يستفيد من المتخصصون من العجب أن بعض الفرق الضالة قديما ليس وهو الآن يحرك في القنوات الموجودة من هم من يقول يبحثون هل الكافر يمكن أن يكون مجتهدا أم لا فإذا صح أن الكفار يتحدثون عن الإسلام ويريدون أن يعلمون, أن يعلمون الإسلام والفرق على كثرتها تتحدث عن الإسلام وكل ما تقوله يمكن أن يكون حقا فما الفائدة من الرجوع إلى منهجه وأين تذهب هذه الأدلة أين يذهب قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة ما أنا عليه لما سينا على الفرق الناجية أي صاحبة الحق قال ما أنا عليه وأصحابي وأين نذهب بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله من الشبه التي يعرضونها على الناس يقول لك أنه في الأدلة قطعي وظني قطعي مثلا مثل قل هو الله وحد وفي نصوص ظنية وردت في المعاملات وفي غيرها فالجواب هنا القول بأن الحق واحد يشمل هذا ويشمل هذا يعني مهما كانت قوة الدليل مهما كانت قوة الدليل فإن النتيجة لا تختلف الحق واحد فبقي أن تسأل هنا طيب فإذا اختلف الناس إذا اختلف المجتهدون إذا اختلف العلماء الآن تطور الموضوع الآن وممكن تقول إذا اختلف عموم الناس بل تطور الموضوع تقول إذا اختلف المسلمون والكفار لأن الكفار راح يتحدثون عن الإسلام فإذا اختلفوا يحجب كل اختلاف إلا ما كان بين من عنده آلة الاجتهاد كل اختلاف غير معتبر يرمى به لا يعتبر أصلا يعني لا بد أن نضع دائرة أهل الاختصاص لما الشريعة يضعون دائرة أهل الاختصاص أهل الاشتهاد يجي واحد يقول يا أخي كيف تضيقون هذه الدائرة هو للناس جميعا قلنا الإسلام للناس جميعا يتعلمونه ويعملون به وفي محكمات يشترك الناس فيها كما سبقت الإشارة إليه لكن ما لا ليس معنى ذلك أن كل الناس يدخلون في هذه الدار ويتحدثون عن الإسلام. بدليل أننا الآن محجوبون عقلا وشرعا شرعا وعقلا كلنا الآن أهل المسجد محجوبون. إلّا كان فيكم صاحب اختصاص في الفيزياء، ولا ما يمكننا تكلم في الفيزياء، ما يمكننا تكلم في الطب، ولا نقع في جريمة. ممكن نأتي نجتمع يجتمعوننا الآن من خيارنا وصلاحنا يجتمعون يجيبو لهم واحد قال والله هذا وإيش يحتاج قال والله يحتاج من الدواء كذا وكذا وكذا وكذا ها؟ فنتطبوا فيه فنقتلوه إيش حكمنا فما معنى أن نحن الآن ننتقي منكم صلاحكم إن نحن القرآن تكلم في الطب هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا جاء رجل جيء برجل جريح في معركة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب شجّة شجّة في رأسه فاستفتأ فقال قوم يقتسل فاقتسل فمات من شدة البرد بسبب جراحك فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلتموه اينام ما يجي أحد الآن ندخل مثلاً في علم الطيران ولا في علم ما يتعلق بالفلك خلاص هذا إنسان معنوية طيبة ما شاء الله صلحة إيش تبغى أحسن من اللي في المسجد دول. ما يجوز أصلاً لا يجوز لا يقبل لا يجوز شرعاً ولا يقبل بعقله ومن هنا تبقى الشريعة محمية عن أصحاب الأهواء. تبقى الشريعة محمية عن أصحاب الأهواء فيدخل العام في محكماتها والعمل بها فإذا جاء الكلام عن عند أهل الاختصاص حكموا أيضاً بهذه الشريعة بضوابط شديدة فالمجتهدون من أهل العلم أيضاً عليهم شروط أن تتحقق فيه العدالة أن يتحقق فيه الضبط أن يبني على الأدلة لابد أن يستند إلى دليل ثم بعد ذلك إذا استفرغ جهده سمي مجتهدا في الشريعة ومع ذلك عليه الشروط أشد هذه رحمة من الله بالمكلفين وضبط لهذه الشريعة وضبط لمصالح المكلفين في دينهم ودنياهم لذا جئنا عند المجتهد أيضا فإن هذا المجتهد يحتمل لأنه بشر أن يقصر في الاجتهاد فقد ينتج عن اجتهاده القاصر قول خطأ فيوصف بأنه خطأ ما يقال الحق واحد ما يقال أن هذا القول هذا مجتهد قال بكذا وهذا مجتهد قال بكذا يقال أن قول هذا المجتهد صواب حق وقول هذا المجتهد حق وهما متناقضان لا يمكن لأن هذا يقتضي نسبتهما إلى الشريعة فكأن الشريعة جاءت بالقولين المتناقضين وهذا لا يكون أبدا فبقي بعد ذلك أن أحدهما صواب والثاني خطأ فالذي وفق للصواب بسبب بنائه على الأدلة توفيقي للصواب هذا يسمى مجتهد مصيب والذي لم يوفق للاجتهاد في هذه المسألة في الصواب يسمى مخطئ وبهذا يكون الحق واحد وتضيف إلى الأدلة السابقة عندك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجران هذا الأول وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر ماذا سمى فعله واجتهاده صواب أو خطأ الحديث صريح قال ثم أخطأ ولو قلنا أن القول الأول حق وأن الثاني حق لكان الأول مصيب والثاني مصيب وهذا معارض لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأول مصيب وأن الثاني مخطئ وبهذا يتبين أن الحق واحد هنا يعني الاختلاف التنوع غير اختلاف التضاد اختلاف التنوع يمكن الجمع بينهما مثلا تقرأ في التفسير تقرا في التفسير مثلا تفسير مثلا صدق بالحسنى نعم صدق بالحسنى مثلا وصدق بالحسنى ومن قال الحسنى لا إله إلا الله ومن هم من قال حسنى الجنة المعنى واحد ولا مختلف مختلف المعنى اللفظ مختلف لكن المعنى متقارب مختلفة. أي صدق بالجنة التي هي وعد الله والتصديق بوعد الله من معاني لا إله إلا الله تصديق بأمر الله والاستجابة لأمر الله والسعي لطاعة الله والسعي لمرضات الله والعمل لجنة عرض السماء والأرض والتصديق بها قولا وعملا أليس هذا من معنى لا إله إلا الله فهذا ليس اختلاف تضاد وكثير منهم في التفسير قد يفسرون ال الآية مثلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويصلون ما أمر الله به أن يوصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل قالوا يصلونه يعني يقومون بطاعة الله فمن قام بطاعة الله فقد وصل ما أمر الله به أن يوصل وإذا قال مفسر آخر قال هذا قال فلان من الصحابة قال الآخر وقال منهم قال بعضهم يصلون ما أمر الله به أن يصل صلة الأرحم المعنى واحد متقارب فهذا ليس من المختلف في التفسير هذا ليس من المختلف في التفسير لأن هذه المعاني تختلف من حيث الظاهر لكن معناها واحد فهنا أيها الإخوة هذه المسألة لها تشعبات كثيرة والخطورة فيها كما أشرت الآن في مثل هذه العصور أنه يوهم الناس أنه يمكن أن يصنع أكثر من دين وأكثر من إسلام لأن الطرق متعددة والحق ليس بواحد فالعكوف عند القبور مثل العكوف في المساجد شتان ما يمكن لا يمكن لكن عند بعض الناس سواء وهذا من أبطل الباطل العكوف في المساجد العبادة الله والصلاة والقنوط والذكر والعبادة توحيد وطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لكن هل أذن الله عز وجل أن تشيد القبور ويعكف الناس عندها الشريعة والقوانين الوضعية الفاسدة ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق شريعة الحق والقوانين الباطلة باطلة ما يمكن يكون الفضيلة مثل الرذيلة سواء ما يمكن فالذي يشيع في القنوات الآن في كثير من القنوات وعند كثير من المتكلمين على الإسلام تضرب الأقوال بعضها ببعض ويهيء للناس أو يحاول إقناع الناس بأن الذي يدعونكم إلى حق واحد هؤلاء هم المتشددون كل ما تسمعون يمكن أن يكون حقا وهذه من أعظم الفتن وينبغي على طلبة العلم والعلماء أن يعالجوها وهي مذاهب خبيثة أنشأها المشركون وأنشأتها الفرق الضالة لكي تحاول أن تبعد الناس عن الحق وأن تزعم لهم أن الطرق كلها يمكن أن تكون حقاً ويمكن أن تكون وصلة إلى الله وهذا الكلام نشأ بين المسلمين أيضاً بسبب جهلهم وغفلتهم عن العلم فلما جاءت الآن بعض القنوات الذي يتكلم فيها يتكلم فيها جميع الفرق وجميع الطوائف ويتكلم فيها من هب ودب فإن الأمر حينئذ ازداد شراً فصار الإنسان يسمع المتناقضات يسمع يسمع العراء المتضاربة من كل وجه المخالفة لدين الله ومع ذلك عن طريق التلبيس عن طريق الأحاديث الضعيفة عن طريق الشبهات عن طريق الجدل يوهم الناس أن كل ذلك يمكن أن يكون حقا معنى هذا لا ضابط معنى هذا ليس هناك ثقة بالحق ليس هناك منهج يرد الناس يرد الناس أمورهم إليه. هيقرأ بارك الله فيك. فإن قيل فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها إلى آخر الحديث فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق ثلاثة وكانوا فرقة واحدة وحين بينوا وحين بيونوا ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة لو أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة اقرأ فالجواب فالجواب أولاً أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة يعني لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ويكفي أنه ليس بالكتب الكتب المعروفة ولم تثبت فيه الصحة كما قال المصنف وإنما أورده ليبين معناه لو صح وهذه طريقة عند بعض المصنفين قد يولد الحديث الذي لا يصح ليذكر الجواب عليه يقول لو صح أكان معناه كذلك هنا وثانيا أن تلك الفرق إن عدت هنا ثلاثا فإنما عدت هناك واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدمها وفي كيفية الأمر والنهي خاصة من يذكر موضعه؟ الشاطبي هنا تفضل. أقول من يذكر موضع الحديث السابق؟ هذا الحديث سبق قال المصنف تقدم في المسألة العاشرة هم؟ هذا الحديث ذكر المصنف فيه رحمه الله الكلام عن طوائف المسلمين من أتباع عيسى عليه السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لما رأوا الباطل ينتشر ورأوا الشرك والفساد والظلم فإنهم انقسموا إلى طوائف هذه الثلاث الطوائف المذكورة الشاطب يقول أصلها واحد أي على الحق من أتباع عيسى من المسلمين قبل أن يبدل ويدعوا ما كان عليه عيسى من الحق والحق عند الأنبياء واحد وإنما ذكرناهم ثلاث طوائف لأن منهم من اعتزل ولم ينكر ضعف عن ذلك ومنهم من ظهر وأنكر وبين ومنهم من قبل الدنيا وضاع فيها فهم من حيث التقسيم بسبب قدرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية الأمر والنهي هنا كما ذكر لكن من حيث الأصل الحق عندهم واحد يعني يعني مثاله لو أن قوم من أهل السنة وهم على الحق على السنة والجماعة لكنهم اختلفوا في الأمر والنهي منهم من اعتزل قال لا أستطيع ولذلك قال من حيث القدرة ومنهم من ظهر وأمر ونهى ومنهم من ضاع في الدنيا بسبب سلوكياته الخاطئة فهذا وهذا كلهم لما تأتي لأصولهم واحدة لكنهم أخطأوا أخطأ بعضهم وأصاب وأصاب الأخ هنا فهذه الفرق لا تنافي لصحة الجمع بينه لا تناف لا تنافيا لصحة الجمع بينهما فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم ومن الحديث الذي لم يلتزم فيه الصحة الحديث هذا أخرجه الحاكم في المستدرك هذا أخرج عبد الله بن عمر عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك رسول الله ثم ذكر الحديث هذا الحديث المصنف لم يلتزم فيه الصح وهذا الحديث سبق الكلام في أن في في أن في إن إسناده وضعيف لكن حتى المعنى الذي فيه لا إشكال فيه اسمع المعنى منكم يقول واختلف من قبلنا على تنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاثة لك أن تقول نجا منهم ثلاثة لاحظ هنا ليس في أصل الافتراق قال وهلك سائرها يعني نجا منهم أهل الحق نجا منهم أهل الحق هؤلاء أهل الحق على ثلاثة فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا وهؤلاء يعتبرون من أهل الحق وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذات الملوك فأقاموا بين ظهرين قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشير لاحظ وهم أهل الحق أيضا فهؤلاء الثلاثة الاثنين الطوائف هذه في حكم الواحدة إلا من نختلف في القدرة في الأمر والنهي وفرقة لم يكن لهم طائفة طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها اعتزلوا الناس اعتزلوا الناس ابتأ اعتزل الناس من خيرهم واعتزل الناس من شرهم فحوله كلهم أهل حق فلا يقال إن الثلاثة الطوائف هناك معنى تعدد الحق هذا أصل دينهم والحق وملتزمون بما جاء به عيسى عليه السلام لكنهم في مجال في هذا المجال الذي هم فيه اختلفت قدراتهم فلا يفهم هنا أن ما ورد هنا في الحديث وهذا من دقة الإمام الشاطبي لما جاء جاء باعتراض قد يشتبه على البعض وهو ما ورد في الحديث قال نجا منها ثلاث لك أن تقول هنا نجا من اثنتين والسبعين واحدة بدال ثلاث لك أن تقول واحدة من حيث المعنى العلمي تقول واحدة إلا أن هذه الواحدة التي على الحق اختلفت أساليبها في معروف أنها المنكر بحسب قدرتهم واجتهادهم إلى خير لأن الأولين صبروا وبيانوا ووضحو والآخرون اعتزلوا وأودوا وينبقوا مع الناس يدعونهم ويصبرون عليهم لكن اعتزلوا الملوك وبقوا مع الناس يبينون لهم الحق فأودوا والطائفة الثالثة اعتزلت الناس كلهم اعتزلوا الملوك واعتزلوا الناس فرارا بدينهم فهم كلهم على حق فهم كلهم من حيث التوحيد والقيام بالهدى والتزام ما كان عليه عيسى عليه السلام من الحق ووصول الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام محكمات الدين عندهم لا نعتبرهم من الفرق المختلفة فهذا هو جواب الإمام الشاطبي فلا يعترض بهذا الحديث لاحظ هنا وهو لم يصح أيضا لكن لو صح فإن معناه يقبل التوجيه ولا يعارض الأدلها السابقة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 كالعلماء ومن قام مقامهم ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا لم يقدر على الهجر إذا لم يقدر على الهجرة أو مع الهجرة إن قدر عليها وجميع ذلك خصلة خصلة واحدة من خصال الإيمان ولذلك جه خصلة خصلة وجميع ذلك خصلة واحدة من خصال الإيمان ولذلك ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل يعني ليس بعد ذلك من القيام بالواجب الذي أوجبه الله في الأمر المعروف أنه عن المنكر وأدناه الإنكار بالقلب ليس بعده حبة خردل من إيمان أي والحديث هذا أخرجه قوله ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل أخرجوا مصر إيه نعم فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثة باعتبار وعدها واحدة باعتبار آخر لأن المعنى واحد هم واحدة هم واحدة إيه نعم وإنما يبقى النظر في عد في عدها 72 فتصير بهذا الاعتبار 70 وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها مع قوله لتركبنا سنن من كان قبلكم شبرا لا تركبنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويمكن في الجواب أحد أمرين إما أن يترك الكلام في هذا رأسا إذا خالف الحديث الصحيح إذ خالف الحديث الصحيح لأنه ثبت فيه إحدى وسبعين وفي حديث ابن مسعود ثنتين وسبعين وهذا أقوى في الاستدلاب مادم عرض الحديث الصحيح فهو مردود وإما أن يتأول أن الثلاثة التي نجت ليس فرقا ثلاثا وإنما هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاثة لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن حميد هي قول نجا منها ثلاث ولم يفسرها بثلاث فرق وإن كان هو الظاهر المساق ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث الجاء إلى ذلك والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار لا واحدة ظاهر في العموم لأن كل من صيغ العموم لفظ كل من أقوى صيغ العموم كان ولو كان الحق يتعدد ما صارت كلها في النار لا يصدق عليها الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صدق وحق لا ريب فيه ولا شك ولا يجوز للمسلم أن يستريب في لفظة من ألفاظ الوحي لأن هذا من الشك والريب عياذا بالله وكل ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به إيمانا لا ريب فيه ولا شك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار معناه كلها في النار وكل من أقوى صيغ العموم كل من عليها فان كل من أقوى صيغ العموم ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة. اكمل كلام الشيخ فسره الحديث الآخر. مفسره الحديث الآخر. تنتان وسبعون في النار وواحده في الجنة وهذا نص لا يحتمل التأويل ما في مجال للتأويل يمكن أحد يجري أول النص هذا إلا واحدة لو كان الطرق الحق لو كان الحق يتعدد فمعنى هذا أن هذه الثلاثة والسبعين كل طائفة معها حق فإذا كيف تعدد وحديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي يثبت أن الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأا ما معنى قد يكون صوابا قد يكون خطأا أنه إذا تبين المجتهد العالم أن اجتهاده خطأ وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع وكذلك الإنسان إذا تبين الخطأ وجب عليه أن يتركه ومعنى هذا أن الأمة تجتمع ولا تفترق ومعنى هذا أن الشريعة تكون في صيانة تكون في صيانة ومعنى هذا أيضا أن يكون الناس لهم ثقة بالكتاب والسنة ثقة بالأدلة يعني لما تسمع قال الله يصير زيدك إيمان ويسير عندك ثقة وازدياد لكن لو كان كل كلام يمكن أن يخالف الآية يقوله فلان أو يقوله فلان يحتمل أن يكون حق من أين تأتيك الثقة؟ وأيضاً تكون لك ثقة وإيمان إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضاً أين نذهب بإجماعة الأمة التي على طول القرون أكثر من أربعة عشر قرن يجمعون على أن الربح حرم على أن الزن حرم يجمعون على تحريم الخرافة والأمر بالتوحيد تحريم الشرك تحريم الضلالات تحريم البدع يجمعون على تحريم الظلم والبغي يجمعون على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يجمعون على أمور كثيرة أنت لما تقرأ الآن كتب الفقه أول باب أول مسألة في الفقه أكثرها مسألة إجماعية وين نذهب بهذه الإجماعات إذا كان كل ما يمكن أن يقوله الناس حق ونصور ثم أيضا ما الذي يجمع الأمة يجمعه أن هناك حق واحد تجتمع عليه وإلا أن هناك طرق كثيرة أكبر مشكلة نواجهها الآن في هذا العصر ما هي الأمة واحدة ولا متفرقة لماذا بسبب هذه المذاهب الفاسدة بسبب هذه المذاهب الفاسدة ومن الشبه في هذا الموضوع ونختم بذلك أن منهم من يقول طيب الصحابة اجتهدوا واختلفوا فنقول نعم حتى وإن اجتهادوا واختلفوا فإن هناك صواب وهناك خطأ إلا أن صاحب الصواب له أجران وصاحب الخطأ إذا استفرغ وسعه له أجر لكن مقصد الشارع يعني حكم الشارع في هذا الخلاف واحد لأن عندنا نص نثق به من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم سواء كان أبو بكر أو عمر أو كان عالما غير حاكم يدخل في الحديث أو قاضيا حاكما أو كان عالما غير قاض ولا حاكم يدخل في الحديث فإذا اجتهد أحدهم فأصاب فنقول هذا اجتهاد وفق مجتهد وفق للإصابة فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ نقول يمكن أن يخطئ فعندنا صواب وعندنا خطأ فما يمكن أن نلغي, نلغي القاعدة حتى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حتى في الأنبياء ما يمكن أن نلغي القاعدة هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بدر واجتهد هو وكثير من الصحابة إلا عمر بأخذ الفداء فأخذ الفداء النبي عليه الصلاة والسلام من الأسراء وكان لهم حكم خاص أراده الله وهو القتل بسبب شدة عدائهم للإسلام وأن الإسلام بعد لم يتمكن فنزل قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي حتى يتمكن في الأرض هذا اجتهاد وعمر رضي الله عنه كان يرى قتلهم فما يمكن أن نقول هذا صواب وهذا صواب فالواحد منهم صواب واحد من الخطأ وتبين بحكم الله أن واحدا هو الخطأ أو هو خلاف الأولى تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله بين لنبيه ووجه نبيه وربى نبيه وأنزل هذه الآية عتاباً له عليه الصلاة والسلام وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض المعارك لما اجتهد فجاءه قوم فقالوا صبأنا صبأنا بلغتهم صبأنا أي أسلمنا فقتلهم ثم جاء لأسرى عبد الله بن عمر وأصحابه فامتنعوا قالوا والله لا نقتلهم قوم أسلموا فقال خالد بن وليد أسلموا لما رأوا السيف فقالوا وإن كان فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي ما قال هذا صواب وهذا صواب وعنما من كبار صحابة رضو الله عليهم بل قال هذا خطأ فعل خالد رضي الله عنه وهذا فعل ابن مسعود أصحابه صواب فحتى هذه القاعدة تطبق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن الشبه التي يروج لها يقول لك يا أخي هؤلاء مجتهدين وهذا وقع اختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الاختلاف الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاف في تطبيق بعض الأحكام واجتهاد في بعض الفروح ليس كما يصنعه الآن أصحاب القنوات ولا مثل ما تصنعه الأمة الآن عكوف عند المساجد وقوم يعكفون عند القبور ما في يمكن يكون هذا حق وهذا باطل شريعة وقوانين وضعية ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق الصحابة لم يصنعوا ذلك الصحابة كانت أصولهم صحيحة ولم يعرف بينهم شرك ولم تعرف بينهم بدع فضوان الله يعني الخلاف الموجود مثل الخلاف الذي بين بعض الفقهاء والخلاف الذي بين الصحابة هذا خلاف له توجيه ومع ذلك يعذر المجتهد في خلافه إذا خالف الدليل إذا استفرغ وسعه وحقق شروط الجهاد ونقول أيضا أن فعل هذا صواب وفعل هذا خطأ لماذا نقول فعل هذا صواب ونقول فعل هذا خطأ صواب لكي نثبت أحكام الشريعة فلا يدخل الشك والريب والاختلاف نقول هذا صواب ونؤكد الثقة بالأدلة ونقول هذا خطأ ليعرف الناس أن هناك منهج يرد إليه ما هو المنهج الذي نرد إليه الكتاب والسنة حتى نعرف هذا الخطأ ما البديل عنه ما الصواب قلنا الصواب قال الله وقال الرسول وبهذا نحفظ حق العالم وفي نفس الوقت نحفظ حق الشريعة وفي نفس الوقت نجمع الأمة على الأصول والمحكمات ويبقى الاجتهاد الذي يسميه العلماء الاجتهاد السائغ هذا له مجاله المحدود وينظم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والحق في ذلك كله واحد نسأل الله أن نجعلنا وإياكم من أهله حتى نلقاه سبحانه وتعالى على صلاة المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يسأل يقول ذكرتم أن الحق لا يتعدد وأنه لا بد أن يكون الحق مع أحد الطرفين وهذا واضح في الأمور المعلوم من الدين بالضرورة يعني يقصد الأمور الظاهرة البينة إذا قلنا الزنا حرام بعض الإباحيين يقولون حلال ويمكن يكون هذا حق وهذا حق وكذلك إذا قلنا الرiba حرام وجاء واحد يقول حلال ما يمكن أن يكون هذا حق وهذا حق هذا نقصد بالأمور الضرورية الظاهرة البينة أما في بعض الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر والاجتهاد مثل وسائل الدعوة أو وسائل الإنكار قد نجد صعوبة في إظهار الحق الذي لا شك فيه طيب ما كمل سؤالك عليها يعني يمكن يقصد أن مثل هذه الأمور يقع فيها الاجتهاد يقع فيها الاجتهاد الأمور التي يقع فيها الاجتهاد مثل المسائل الجديدة مثلا بعض المسائل الجديدة أو مثلا بعض المسائل الفقهية في كتب الفقه اللي يقع فيها الاجتهاد لا يعني أن الحق ليس فيها واحد لا الحق فيها واحد لكن يقول هذا المجتهد بهذه المسألة ويخالفه آخر نقول نحن في هذا الخلاف الموجود الذي عند الله في نفس الأمر هو حق واحد الذي يضاف للشريعة الذي هو حكم الله أبد أن يكون واحد لما سبق من قول الله تعالى ولو كان عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير فهو ليس فيه اختلاف فالشريعة على قول واحد لكن في اجتهاد المجتهدين قد ينظر كل إنسان للمسألة من جهة، أنا فيها صواب، فيها صواب قطعا، وقد يصيبه البعض، وقد لا يوفق له البعض، فالذي لا يوفق له يسمى كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم ثم أخطأ، يسمى اجته هذا النوع من الاجتهاد خطأ، يعني لا يمكن أن نصح جميع الأقوال، يمكن نوجيها الأقوال، يمكن نوجيها الأقوال. يمكن نوجه الأقوال. في مسائل الاجتهادات الدقيقة من حيث مقاصد الشريعة يمكن نوجه الأقوال من حيث النظر إلى المسألة من جهة دون أخرى لكن إذا وقع تضاد طبعا هذا الكلام كله الذي نقوله إذا وقع تضاد بين المسائل من كل وجه ما يمكن أن يكون القولان المتضادان من كل وجه يكونان صوابا لا يمكن نعم صدر هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة فبعض الصحابة أخرى صلاة العصر فوصل إلى بني قريضة ثم صلى والآخر صلى في الطريق ثم وصل إلى بني قريضة هذا لا شك أن الحق فيه واحد لا شك لأنه قول منسوب إلى الشرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لكن من حيث النظر إلى المقصد في الاجتهاد هذا قصد كل منهم قصد الإسراء كل منهم الفريق الثاني قصد الإسراء فأخر الصلاة إلى بني قريضة ثم صلى والآخر قصد إقامة الصلاة في وقتها فصلى فلا شك أن هناك صورة واحدة هي الحق لكن النبي قبل اجتهاد الاثنين لماذا؟ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد هذه مسألة دقيقة يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد أي مما يقبل فيه الاجتهاد لأن فهم الإنسان للنص هل قصد الإسراع أو قصد الصلاة والإسراع أو قصد أنك تسرع ومع ذلك أيضا لا تصلي إلى هناك فاختلفوا في في هذا الفهم فهذا من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد مثل مثلا يعني وضع اليد على الصدر بعد الركوع أو الإسبال بعد الركوع أو جلسة الاستراحة نبي عليه الصلاة والسلام كان يجلسة الاستراحة بعد السجدتين ثم يقوم لا شك أن هنا صورة وحدة هي الحق لا شك لكن بضميمة الاجتهاد بضميمة الاجتهاد ممكن أن نقول هذه من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد لكنها هذه في المسائل قيدت بهذا لماذا؟ لأنها يسوق فيها الاجتهاد في مسائل أخرى ما يمكن أن نعود إلى نفس الإشكالات السابقة وكل واحد يزعم أن الحق معه في ذلك حتى هذه الاجتهادات فيها صواب المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد فيها صواب وفيها, وفيها خط هنا لكن تبين له المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد يكون فيها أكثر من رأي ما مهمة الأمة فيها ما هو التنازع الرد إلى الكتاب والسلة يعني زيادة الاهتمام بالعلم الشرعي زيادة الاهتمام بالعلم الشرعي حتى يتضح الأمر يصير يعرف هذا مثلا هذه المسألة ما دليلها وتلك المسألة ما دليلها فهذا مما يشيع العلم وينشر السنة قد يظهر لبعض الناس أن هذا ليس في أدلة، قد يظهر أن في حديث ضعيف، يسير عند الناس اهتمام، يسير عند الناس اهتمام، لكن الذي يقول مثلا لا إنكار في مسائل الخلاف مقصود لا إنكار أي لا تشنيع في مثل المسائل هذه، ما تشنع على أخيك، لا تضلله بسبب هذا الخلاف في هذه المسائل التي يسوق بالجدال، هذا المقصود، ما هو مقصود أنك أنت يعني تقفل مجال البحث العلمي، ما في دراسة، ما في نظر في الأدلة. ما في معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف هذا ما يجوز هذا لا يجوز وإنما واجب على الناس أن يتعرفوا السنن وأن يظهروا السنن ولا يكون ذلك إلا بظهور العلم ولذلك من شأن أهل العلم وطلبة العلم ومن شأن أيضا صلحاء العوام عندما المسلم يسأل. يسأل عن الدليل فلا بد من السؤال ولا بد من التبيين. يقول هنا الدعوة إلى تقارب الأديان وأنها من عند الله ويدعو ويدعى لذلك عن طريق الحوار والجلوس مع أحبار اليهود وقساوسة النصارى ويزور معابدهم مع الشركية السؤال هل نسقط عدالة من يفعل ذلك وإن كان صاحب علم وما حكم عدم تكفير تكفيره لجمهور اليهود والنصارى والعامة منهم والمصارحة بذلك مع وجود الأحاديث الدالة على ذلك الحوار مع اليهود والنصارى مشروع لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهذا عام في الدعوة لجميع الكفار وقول الله عز وجل قل تعالى قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فالحفال ينبغي أن يكون على ذلك الدعوة التي هي أحسن إظهار الحجة إظهار البيان بيان الحق والتوحيد وبيان ما يضاده وبيان الباطل الذي هم عليه لمصلحتهم ومصلحة هدايتهم وإظهار الحق فيهم هذا هو الحوار الصحيح وهو الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام فيجب العمل بذلك إظهار الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن يظهر هذا الحق للناس جميعا يظهر للكفار من أهل الأرض بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فاستثنى حالة الظلم والعدوان والتعدي لأنه ما في مجال لنجادل بلتي أحسن فلا من إقامة الحق والدفاع عن لا من الدفاع عنه فيبقى الأصل في الحوار المذكور هنا عند السائل هو ليس الحوار معناه تقرير مذاهبهم. وليس الحوار هو تقرير تعدد الأديان لأن هذا كفر ولا ياذب من أقر بذلك فقد كذب الله وكذب الكتاب والسنة وليس معنى الحوار معهم هو إقرارهم على شركهم هذا من الظلم والبغي والتعدي عليهم هم أنفسهم التعدي عليهم وظلمهم ولا يجوز ذلك يعني ظلم الكافر بإقراره على شركه وحجب الحق عنه هذا ظلم وبغي حرمه الله على المسلم كما بينه الله في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم الحق بأحسن الطرق وأسهل الطرق وفرق بين المحمول الذي هو الحق والحامل فيما الناس يخلطون بين هذا وبين هذا المحمول هو الحق والحامل هو الوسيلة فأنت مأمور بالحسنة في أي شيء في الوسيلة بالتي هي أحسن لكن الحق الذي هو محمول هنا لا يجوز لك أن تتصرف فيه بحال لا يجوز التصرف فيه بأ... بأي حال معه لا يجوز انقاص منه حتى يرضى اليهود والنصارى لا يجوز أما من أقر بصحة ديانتهم واعتبر أن هذه الأديان متساوية فلا شك في كفره الذي يقول بوحدة الأديان أفتى أهل العلم بكفره إجماعا هذه فيها فتاوى معروفة صادرة سواء في كتب العلم قديما أو حديثا وأفتت فيها اللجنة الدائمة والفتوى مشهورة معروفة من أقر بوحدة الأديان وقال إن, وحد إن هذه الأديان متحدة وإن مقاصدها واحدة وأنها لا فرق فيها كلها موصل إلى الله فهذا كفر لأنه تكذيب بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تكذيب بقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله يقول هناك بعض الكتاب بعض الكتابات التي يكتبها بعض من نظن بهم خيرا نركز تركز على الدعوة على الحوار وعدم احتكار الحق على فئة وأنها الناجية فما توجيهكم إذا كان هذا المعنى إذا كان هذا المعنى أن الحق لا يعرف في طائفة هذا باطل لأننا إذا قلنا إن الحق لا يعرف في طائفة معنى هذا أن الحق قد ضاع في الأمة هذا باطل إذا قلنا شوف وبعدين العبارات الصحفية هذه مشكلة. احتكار الحق في شيء اسمه احتكار الحق لكن إضافة الحق لطائفة هذا منصوص عليه والذي يجهل عليه بالعلم يقول هل أضافت الشريعة الإسلامية المباركة الحق إلى طائفة نقول نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل الحق واختلاف أهل عفول لما ذكر أهل الأرض واختلافهم من الكفار والمسلمين قال ما أنا عليه وأصحابي فنحن نجزم قطعا إيماناً لا شك فيه ولا ريب ولا تردد أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الشريعة والحكم بها والتمييز بين المسلمين والكافرين وحجب البدع والكفر والشرك عن المسلمين أن ذلك حق وأن هذه الطائفة التي قامت بذلك هي الطائفة الناجية وهم أهل الحق نجزم بذلك جزما لا ريب فيه ولا شك ونصدق بذلك تصديقا جازما لا ريب فيه ولا يجوز الشك في ذلك على الإطلاق ثم نقول ومن كان على طريقتهم ومن كان على طريقتهم فهو من أهل الحق ولا يجي واحد يقول احتكرتم ماذا على الاحتكار من أراد أن يكون على مثل ذلك فسنة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدته وشريعته وأعماله وأخلاقه وأحكامه ومواقفه في الأرض معلومة من كان يريد أن يدخل في هذا الحق فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته فمن احتكر ذلك نعم نكتفي بهذا المقدار وأسأل الله عز وجل أن يخلينا وإياكم على الحق ويتوفرنا عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين